بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أن 119. وَأَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 يحمل عنواناً واحداً هو عنوان القتل في كلام رب العالمين أو القتل كمفردة إفق ما جاءت في القرآن وقبل أن نذكر الآيات التي نستعين الله جل وعلا في تفسيرها نؤصل للمسألة القتل في القرآن جاءت هذه المفردة على معان عدة منها قتل منفي قتل منفي وهو زعم اليهود أنها قتلت نبي الله عيسى فهذا القتل نفاه الله في القرآن قال الله جل وعلا وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقتل يجلب على صاحبه السبة والعار والشنار وهو قتل النبيين قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويشمل كذلك من يقتل أولياء الله الصالح وقتل توعد الله جل وعلا عليه النكال والعذاب والوعيد الشديد وهو قتل المؤمن ذو النفس المحرمة بغير حق قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزعه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا عظيما وقتل قد منهي عنه شرع لكنه قد يقع قدر منهي عنه شرع لكنه قد يقع قدر وهو قتل المؤمن أخاه خطعا قال ربنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا, إلا خطع فهذا قد يقع قدرا لكنه قطعا لو تعمده دخل في الذي قبله أصبح قتل عمد من القتل الذي ذكر في القرآن قتل الإفساد والجبروت والطغيان وهو ما ينسب غالبا إلى الحكام والصلاطين كما كان فرعون يصنع قال الله جل وعلا إن فرعون على في الأرض يستضعي وأخبر جل وعلا قال يقتلوا أبناءهم ويستحي نساءهم ومن القتل الذي يندرج ضمن القتل الأول القتل الذي مر معنا وعليه الوعد وعليه الوعيد هو قتل المرء نفسه قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وقال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصريه نارا فهذا كل هدى مندرج فيما سبق بيانه قبل هذه جملة ما يمكن أن يقال عن القتل مذكور في القرآن إلا أن أشرف القتال والقتل ما كان في سبيل الله وهذا لا يمكن خلطه أو مزجه مع غيره لأن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ذروة سنام الإسلام كتب عليكم القتال ربنا يقول وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهذا لا يحتاج إلى كبير أدلة وهو ظاهر في الكتاب وظاهر في السنه هذا تأصيل اولي ثم نبدا نهايه ذكر في هالقطه قال الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افين مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نذكر اجمال معنى معنى الايه ثم ان شاء الله تعالى ما فيهن من مسائل بلاغية وتاريخية وفقهية إن وجد فأما جملة الآية فإن الآية تتحدث عما كان ما وقع يوم وحد هو وحد جبل تنسب إليه معركة وقعت في أثيائه وهذه المعركة كانت الصولة في أولها لأهل للمسلمين. ثم تغير الحال لما نزل الرمات من الجبل في الخبر الذائع المشهور أرجف يومها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وبعض أهل الروايات والاخبار يقول إن ابن قمي أهل قتل مصعب بن أمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم ناد في ساحة المعركة قتلت محمدا فكأن هذا أصاب بعض المسلمين بالوهن وأرجف المنافقون فقالوا لو كان رسول الله حقا لما قتل لو كان رسول الله حقا لما قتل ثم رأى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه رسول الله فعرفه عليه الصلاة والسلام فنادى في الناس وكان جهور الصوت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي هذا جملة الحدث أما معنى الآية كالتالي وما محمد ما هذه نافية وما محمد إلا رسول يسمى وفق الصناعة البلاغية أصر, أصر موصوف على على صفة يسمى ماذا قصر موصوف على على صفة الذي وقع أن المنافقين قالوا لو كان رسول الله لما... لما قتل فالآية تريد أن تبين أمرين الأمر الأول تبين أن محمد الرسول والأمر الثاني أنه يجوز عليه أن أن يقتل أو يبوت يجوز عليه أن يقتل أو, أو أن يموت وعبر عامد القرطب رحمه الله تعبيرا حسنا وإذا ظفر طالب العلم بكلمة تؤدي المعنى لأحد الكبار فالأجمل أن يتحلى, أن يتحلى بها أو أن يأتي بماذا بأحسن منها أو أن يأتي بأحسن منها فإن لم يقدر على أن يأتي بأحسن منها يبقيها على حالها وينقلها كما هي وينسبها إلى من؟ إلى صاحبها وأنا هنا لا تكلم عن الحديث الإنشائي نتكلم عن بعض الألفاظ التي يغبط عليها من سلف من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله أحياء وأمواته قال القرطبي النبوة لا تدرأ الموت النبوة لا تدرأ الموت والأديان لا تزول بموت الأنبياء النبوة لا تدرى الموت والأديان لا تزول بموت بموت الأنبياء وهذا لفظا ومعنى كلام نفيس بريغ لهذا المفسر غفر الله لنا وله ورحمه واضح هذا فالمعنى يصبح ما نفيتموه عنه, عنه من الرسالة أثبتناه له وما علقتموه من أن الرسالة تمنع من الموت ننفيه والمعنى أن نبي الله عليه الصلاة والسلام رسول بل وأي, بل وأي رسول لكنه مع ذلك لا يمكن عليه أن لا, أن لا يموت لأن هذا مما استعثر الله به كل نفس ذائقة الموت وما محمد إلا رسول قلنا البلاغيون يقولون إن هذا قصر موصوف على قصر موصوف على صفة وما قلنا فيه محمد هذا اسمه عليه الصلاه والسلام الذي سماه به من جده من اللي سماه به جده من جده عبد المطلب من جده هذا من ابجديات العلم جد عبد المطلب فهو عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن نوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن ليأس ابن مضر ابن معد ابن عدنان هذا النسب أجمع عليه علماء الأمة بهذه الصغر التي ذكرناها ما بعد عدنان لم يثبت حفظه وثبته ونقل فالتكلف في إيجاده صعب لأن هذا غيب لكن ما مضوى معنا هذا أثبأ أجمعت الأمة عليه إلى عدنان نسبه صلى الله عليه وسلم محفوظ كما ذكرناه ظاهر هذا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الرسل غير أحياء الآن غير موجود لكن دين الإسلام ضاقل والرسل جاز عليهم الموت وجاز على بعضهم القتل وهذا النبي الخاتم هو نفسه ماذا هو رسول فيجوز عليه ما قد جاز على من على الانبياء والرسل من قبله فيجوز عليه ما قد جاز على الانبياء والرسل من من قبله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل خلت يعني مضت وانقرضت وانتهت بمعنى اجيال لكن في الرسل يقال انقرضت يقال ما توقتل عليهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اذ ان مات مع ان الله يعلم ان نبيه سيموت ولن ولن يقتل لكن لماذا ذكر القتل لان القتل ذكر القتل لان القتل مجوز في عقول المخاطبين مجوز في عقول من المخاطبين فالمخاطبون بالقران وهم المهاجرون والانصار ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسمع القران ويتلى عليه ذاك يجوز عقلا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل الانبياء من قبله بعض الانبياء من قبلها لكن فهم خوطبوا على مقدار ما تأصل في في عقولهم وإلا الله قد علم أزلا أن نبي عليه الصلاة والسلام لن يقتل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم انقلب إلى المكان أي رجع يرجع إليه انقلب إلى المكان أي رجع إليه انقلبتم على أعقابكم هم الآن مسلمون فإذا انقلبوا على أعقابهم ماذا يصبحون كفارا يصبحون كفارة وهذا ما وقع بعد ذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض العرب هذا هو الانقلاب والعودة إلى الكفر أفإن ماتوا القتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وهذا بيناه مرارا أن الله غني عن عباده أجمعين وسيجزي الله الشاكرين من الشاكرون الذين وصبروا من الشاكرون هنا الذين ثبتوا وصبروا هؤلاء الذين ثبتوا وصبروا أقاموا الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الأنبياء اجعلنا الحكاية سابقة وهؤلاء أبقوا الدين وفي الدين صلاح لمن؟ صلاح للناس ثم بين جل وعلا حتى يعظ هذه الفئة المؤمنة المباركة أصحاب رسول الله صلى الله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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الآن أنظر كيف دعوا الله جل وعلا وصفهم نعتهم بأنهم من الربانيين قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون وهذا يدل على علو منزلتهم مع قيامهم بأمر الجهاد مع ذلك لما دعوا ماذا قالوا قال الله جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا فقبل أن يسألوا الله التثبيت على أرض المعركة وقبل أن يسألوا الله أن ينتصروا على عدوهم سألوا الله أن يغفر ذنوبهم وأن يسطر عوراتهم وأن يغفر لهم إصلافهم في الأمر وهذا يدل على أنهم كانوا منكسرين بين يدي الله رغم أن الله نعتهم بالربانية وبأنهم تحت ألوية الأنبياء يجاهدون ويقاتلون يريدون أن يرفعوا راية الدين إلا أنهم كانوا يعلمون أن نقصاً في أنفسهم وإصرافاً في أمرهم وذنوباً تحيط بهم وهذا غاية ما يمكن أن يتصور من عظيم الانكسال لله جل وعلا وما غرهم ذلك من شيء ولهذا أثنى الله جل وعلا عليهم فعلموا أنه إذا صلحت النفس يمكن أن يصلح بها الغير إذا صلحت النفس يمكن أن يصلح بها الغير قال الله بعدها وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا يمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ذكروا الطلب من الله الثبات وطلبوا من الله جل وعلا النصر بعد أن ذكروا استغفارهم لذنوبهم وخوفهم من إصرافهم في الأمر هذه الآية بيّن أنها جاءت في يوم في يوم أحد هذا ابن قميه قال أهل السيار والأخبار إنه لما ضرب مصعبا ظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه ألقى حجارة دمية منها عليه الصلاة والسلام وقال خذها ونبن قمئة فقال عليه الصلاة والسلام أقمأك الله أي أهلكك فلما عاد إلى مكة بعد الفراغ من غزوة أحد ذكروا أنه صعد جبلا شاهقا يرعى أو يأتي بغنم له فلقيه وعل فنطحه برأسه فتردى من أعلى من اعلى الجبل وليس هذا ببعيد فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامه وعند ربه لا يجهله لا يجهله عاقل ادمي وجه صلى الله عليه وسلم كسله رباعيته في ذلك اليوم وشج رأس وسالت جموع على وجهه وتولى علي وفاطمه رضى الله تعالى عليهما برء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود الى الصناعه البلاغيه قلنا إن قوله جل وعلا وما محمد إلا رسول قصر صفة على على موصف لكن ينبغي أن تقيد هذا هذا يعني يختلف الطلاب في تلقي العلم الصفة هنا ليست, ليست ما اصطلع عليه النحويون من التابع الذي يقوم بمعنى من قبله ليست بما اصطلع عليه النحويون من التابع الذي يقوم بمعنى من, من قبله وإنما الصفة عند البلاغيين ما يقابل الذات ما يقابل الذات ويقوم بمعنى وصف أو بغير معنى وصف معنى وصف كأن تقول مثلا ما عمر إلا عادل وبغير الوصف كما تقوم بالفعل تقول ما عمر إلا يعدل ما عمر إلا يعدل وهذا قلنا منح منح ماذا؟ منح بلاغ هذه المعركة وهذا منح تاريخي أجب الله جل وعلا فيه تلك الفئة المؤمنة المباركة وبين لها أن الدين لا يتعلق بالذوات وإنما العبودية الحقة هي من لله ومعلوم أن الصحابة لم يكن بهم تعلق بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة لكن المراد أن العاطفة أحيانا تجنح بصاحبها من حيث لا يشعر ونحن نقول دائما إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل فنبينا صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق مقاما ولهذا جاء عن أنس بن النظر أنه قال يوم أحد قال لما أشيع وأرجف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمات. قال في المعركة ولكن رب محمد حي لا, حي لا يموت ولكن رب محمد حي لا يموت وما زال يقاتل رضوان الله تعالى عليه حتى حتى استشهد في اللقاء القادم إن شاء الله نستأنف الحديث عن القتل في غير ما يتعلق باستيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية